من الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباءا وكنتم ازواجا ثلاثه فان اصحاب الميمنه تما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه تما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة تَكِيئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا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 إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين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 وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوشون أوى آباؤنا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 نَحْنُ خَالِقُنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمِنُّونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ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 وَل قَدَ عَمتُمُ شْأتَ الأُ لَا فَلَول تَذَكَّرون أَفَرَأَيتَُّ تَحرُثُون أَأَنْ تُم تَزرَعُونَهُ أَم نَّحنُ الزَّعون لَونَ طامئا فضلتم تتبكون inna la mughramun bal nahnu mahrumun الذي al